صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفوا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر من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 وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يُنْذِرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوْقٍ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 قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحقوا بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال اكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال عنجتك الى نعاجك وانك ثر من الخلطاء الى يبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلين ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفعنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم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 عذاب. أركب برجلك هذا مقتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث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 وَإِهُ معدَنَ لَ مِنَ الْ المُسْطْوَفَنَ الأخْاب وَذكُر إِ اسماعلَ وَْسَع وَذَكِفل وَكُلّ مِنَ الأخْياب هذاذِك وَإَِّ للِمُتَّقينَ لَحُسْنَ مآاب جََّّاتِ عَدَنّ فَاتَّحَةَ اللَم الأبواب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 هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُونَ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا طحفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ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 إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليز استكبر وكان من الكافرين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 وَإَِّا لَيْكَلَنَتِي إَا يَوومِدّين قَالَ رَبِّ فَأَظِرنِي إِ يَوْمُِ بَعَسُون قَالَ فَإِنكَ مِنَ المظَرين إَِا يَوْومِ النَّوقَةِ الْ المَعلُون قَالَ فَ بِعِزَّتِكَ لَ أُغُويََّهُم